أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ din allah, وَلَا allah, النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ din بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ din yğaff له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئ يك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا